تلك ايات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن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 كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ولما بلغ اشده واستوى حكما وعلما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 فَلَمَّا جاءه وقص عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني فما حجج فإن اتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين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 ولا مدبرا, ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمينين أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فَدَانِكَ بُرْهَانَانِ مِنْ رَبِّكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَخَافُوا أَنْ يَقْتُلُونِ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 بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون فلما جاءهم موسى بالبينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى قالوا ما هذا إلا سحر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 وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُصَرُونَ وَأَتَبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الْدُّنْيَا لَعَنَتُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ وَلَقَدْ أَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بصائر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 فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُوا لَوْلَا أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَى أَوَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَى مِنْ قَبْلِ قَالُوا سِحْرٌ تَظَاهَرَ وَقَالُوا إِنَّا بِكُلِّ كَافِرٍ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 وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ إِن نك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي ولكن الله يهدينا يشاء وهو اعلم بالمهتدين وقالوا ان نتبع الهدى معك نتخطف من ارضنا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 السَنَ وعدناه وعدا حسنا فَهُوَ لَاقِيهِ كمن متعناه مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثم هو مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ وَيَوْمَ يُنَادِينَهُمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَاءِ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُونَ قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَغْوَينَا أَغْوَينَا كَمَا أَغْوَينا فبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون وقيل دعوا شركاءكم فادعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون يوم يناديهم فيقول ماذا أجدتم المرسلين فعليت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا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 الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون كل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء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 ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم واتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة اذ قال له قومه لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين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 قال انما اتيته على علم عندي اولم يعلم ان الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة من هو اشد منه قوه واكثر جمعا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 وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا وإكأنه لا يفلح الكافرون